بسم الله الرحمن الرحيم يسر اخوانكم في موقع التوحيد ان يقدموا لكم هذه الماده الحمد لله رب العالمين خلق الخلق لعبادته وامرهم بتوحيده وعبادته اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له في ربوبيته و الهيته وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخيرته من جميع بريته صلى الله عليه وعلى آله وجميع صحابته وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنّ العقيدة الصحيحة التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب وخلق الله الخلق من أجلها هي إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه ولا ينفع عمل مهما كان إلا إذا كان مؤسساً على عقيدة صحيحة أما العمل مهما كثر إذا لم يكن مؤسساً على عقيدة صحيحة فإنه هباء منفور كما قال جل وعلا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منفورا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد استدت به الزيح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الظلال البعيد الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة احسبه الضمآن ماءا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فورثاه حسابه والله سريع الحساب إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن العمل لا يصف ولا يقبل إلا إذا كان مؤسسا على عقيدة سبيمة خالدة للشرك وعلى عمل صالح خال من البدع والمخجفات فهذا هو الذي يقبل عند الله وينفع صاحبه فالتوحيد تقبل معه جميع الأعمال الصالحة ويكثر الله به الأعمال السيئة التي هي دون الشرك كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي حديث القدس يقول الله يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة من هنا يتأكد على المسلم أن يعرف ما هي العقيدة الصحيحة وأن مصدرها من الكتاب والسنة لا من عادات الناس وأعمال الناس والتقاليب التي لا أساس لها من الكتاب والسنة من هنا يجب على المسلم أن يتعلم العقيدة الصحيحة ويعلمها وينشرها في الناس حتى يتحقق بها سعادة الدنيا والمجاة في الآفرة فإن الله أرسل الرسل وأنجل الكتب ليعبد وحده لا شريف له ويفرك ما سواه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكابرون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نرحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده فلقد بعثنا في كل امه رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمن يؤمن بالله فلينصر بالطاغوت فمن يغفر بالطاغوت وين امن بالله فقد استمكت بالعروه الوثقى انفصال لها الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولواؤهم الطاوط اخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون عباد الله إن العقيدة الصحيحة تحتاج إلى اهتمام وعناية وإقبال وتعلم وتعليم وتمسك وثبات لأن دعاة الضلال والدعاة للشرك والدعاة للبدع والمحدثات كثيرون ومنتشرون في كل زمان ومكان وهم أعداء الرسل وهم أعداء الرسل وأعداء التوحيد وربما يتسمون بالإسلام لأجل الخداع والمكر وليظل الناس عن سبيل الله عز وجل وإننا في وقت لا يخفاكم لا يخفاكم ما فيه من الدعايات والدعوات المظلة التي تسري في الناس سريان النار في الهشيم بسبب وسائل الإعلام المرئية والمقروعة والمسموعة وبسبب الفضائيات وبسبب الإنترنت والشبكات العنكبوتية كل ذلك يفسدون به العقائد وكذلك يفسدون الأخلاق بالشهوات يفسدون العقائد بالشبهات ويفسدون العقائد بالشهوات وكل ذلك يبث وينشر من خلال هذه الوسائل فيجب على المسلم أن يحذر من هذه الوسائل وأن يبتعد عنها ويحذر منها ويخلي بيته منها لأنها وسائل تدمير ووسائل هلاك وجانبة للشر فعلى كل مسلم أن يستقي الله في نفسه وفي أهل بيته وفي إخوانه المسلمين إن أخطر ما يكون على دين الإسلام من يتسمى فيه وهو لا يقوم به أو يعمل على ضده من القبريين الذين يعبدون الأولياء والصالحين والأموات يستغيثون بهم ويذبحون لهم وينظرون لهم ويطوفون بقبورهم ويبنون على قبورهم يبنون عليها القباب والمشاهد ليظل الناس عن سبيل الله وليصرفوهم عن الطواف بيت الله العتيق ودعاء الله عز وجل وعبادة الله إلى عبادة غير الله عز وجل باسم الإسلام وباسم التوسل إلى الله وبأسماء سموها من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان وكذلك الصوفية الصوفية والمبتدعة الذين يعبدون الله على جهل وضلال وإنما يبنون عباداتهم على أوهام وشبهات أوهام بيت العنكبوت ثم أن يبنوها على التقليد الأعمى لشووخهم وطادتهم الذين هم قواغيث يطودونهم إلى جهنم من أجل أن يعظموهم ويمدحوهم أو من أجل أن يأكلوا أموالهم ويترأسوا عليهم أو يأخذون عقيدتهم عن القسس والحكايات الكالبة التي يتناقضونها فيما بينهم وأن القبر الفلان والولي الفلان ينفع ويضر وأنه يساعد من أتاه وأنه يحمي من لجأ إليه إلى غير ذلك أو يبتدعون ببعا ما سرعها الله ولا رسوله ويتقربون إلى الله بها فالحذر الحذر من هؤلاء لأنهم كثيرون بل ربما بل ربما يمثلون العالم الإسلامي اليوم إلا من رحم الله عز وجل فعلى المسلم أن يكون على بصيره وأن لا ينخدع بالتمويهات والترهات والأباطيل والدعايات المضلة وأن ينظر في أعمال الناس ويجنها ينظر في أعمال الناس وأقوالهم وعقائدهم ويجنها بميجان الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة فهو صحيح ومقبول وما قال فالكتاب والسنة فهو مردود ومركول ولا ينفع عند الله عز وجل مهما كثر أهله ومهما أتعبوا أنفسهم ومهما جينوه وجوروه وجوقوه بالدعايات المذلة والأهواء الباطلة فإنه باطل والباطل لا يكون حقا أبدا بل نقرف بالحق على الباطل فيدمغه فإله وجاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وجهق الباطل إن الباطل كان جهوكا عباد الله ومن أخطر ما يكون على الدين وإفساد العقيدة الكهران الذين يبدعون علم الغيب وينتشرون بين الناس بسم المعالجين والأطباء وأصحاب الرقى وغير ذلك فيظلون الناس ويذهب إليهم الناس للعلاج وطلبوا الشفاء لخدة أنهم يعالجون وهم في الحقيقة كهنة وقد قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يأتيه المريض فيقول له إنه لا قد سحرك وإنه لا من عمل لك كذا وكذا من أجل أن يهتد بين المسلمين ويقولون يفسد ما بين المسلمين من التواصل والأطوة ويجعل بعضهم عدوا لبعض بحجة أن بعضهم يسحر بعضا ويعمل له كذا وكذا وأكثر ما يتسلطون على النساء يضعف إيمانهن وضعف عقلهم وربما يأمرون من يأتيهم لأن يذبح لغير الله أو ينبر لغير الله أو يذهب إلى القبر الفلاني أو يأخذ من شربة أو يأخذ كذا وكذا أو يكتب له طلاس وتعويذات شركية وأسمى شياطين ويقول له استعملها اشربها اذ علقها على نفسك وعلى أولادك دون بسيرة ودون علم فيهلكون الناس بهذه الطريقة ودسم العلاج ودسم الطب المكذوب تعالى المسلم أن يحذر من هؤلاء وكذلك السحرة السحرة الذين ينتشرون بين المسلمين دسم أنهم يفكون السحر عن المسطور يسحرون الناس ثم يقولون نحن نفك السحر عنكم من أجل أن يسجوا المجتمع ومن أجل أن يبتزوا أموال المسلمين بهذه الطريقة ينشرون السحر ثم يقولون نحن نعالجكم ونحن نعالجكم من هذا السحر فالواجب على المسلمين أن يحضروا من السحرة والواجب قتل الساحر قال صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالشيف وقد قتل وقد كتب أمر بن الخطاز رضي الله عنه إلى أمرائه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال الراوي فقتلنا ثلاثة واحد فالساحر لا يجوز بقاء في البلد ومن علم به وجب عليه أن يسعى في قضاء عليه وكف عن المسلمين بدل أن يروج له وأن يحمى وأن يقال إنه تحت كفالة خلان او علان هذا أمر لا يجوز ويجب على المسلمين أن يحذروا من السحرة والمخرفين هناك طريقة جبدة الآن وهي طريقة تضليل وإفساد للعقيدة وهي ما ينشر في الجوالات أو في منشورات مطوية صغيرة توجع على الناس فيها أنه لا من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه في المنام وأن الرسول قال له كل الناس كذا وكذا قل لأمتي كذا وكذا ثم يقول في آخرها من لم يروج هذه الرؤيا وينشرها على الناس فإنه يصاب بكذا وكذا يصاب بالهم والحجن ومن غوجها فإنه يجد الخير ويجد في نفسه الفرح والسرور ولقد مشر هذا منذ أيام بطريق جوالات وهذا كذب وافتراء كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالسبق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين وقال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس كذبا على غيري من كذب علي متعمدا فليتدرأ مقعده من النار ألا يجب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرؤية أكثر ما تكون من الشيطان ويقول أنا رسول الله اعمل كذا اعمل كذا قل لأمتي كذا وهو شيطان مارك وهل تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تميزه, حتى تميزه عن غيره وتعرف أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يشتبه بغيره قال صلى الله عليه وسلم من في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي لكن هذا بحق من يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ويميزه عن غيره أما من لا يعرف الرسول بصفاته صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان ياتيه ويغويه ويقول له أنا, أنا محمد تل للناس كذا أنا الولي الفلاني أنا أبو بصر أنا عمر مرم الناس كذا وكذا ثم هذا الشقي يقوم وينشر هذه الرؤيا على الناس ويهذب ويتوعد من لا ينشرها أو يكذب بها ويوعد ويبشر من نشرها وفرح بها وبينها للناس فهذا من الكذب على الله وعلى رسوله من التغرير بالمسلمين فعليكم الحذر من هذه الترويجات الباطلة والإشاعات الكاذبة عليكم بالحذر مما يروج في الجوالات لأن هذه طريقة سهلة فادخل على كل أحد وكذا ما يروج في الفضائيات وكذا ما يروج في الصحف والمجلات من قولهم أنت حظك في البرج الهلاني أنت طالعك حسن أو أنت في طالع سيء برجك سيء فتعاطون بأسماء البروج والطوالع ويقولون للناس أنت سترزق أنت سيحصل لك كذا وكذا لأن برجك حسن أو يقول للآخر أنت ستموت أنت ستمرض أنت ستحصل عليك خسارة في مالك لأنك وفقت البرج الفلاني سافرت في البرج الفلاني تزودت في البرج الفلاني فأنت تعيث الحظ أو يقول للآخر أنت محظوظ لأنك تصرفت وسافرت وتزوجت في الفر... في ال... في ال... ووافقت البرج الفلان فأنت تتربح وتتسر إلى غير ذلك والله جل وعلا لم يجعل البروج والنجوم لم يجعلها للسعادة والشقاوة وليس لها تصره في الكون إنما خلق النجوم لثلاث جينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها المسافرون أما من علق بها الخوف والرجاء والنفس وعلق بها النقوس وعلق بها الخير أو الشر وعلق بها الحبوب والنقوس أو علق بها الخير والشر فإنه كافر بالله عز وجل إنه كافر بالله لأنه يعتقد أن أحدا او مخلوقا يتصرف مع الله سبحانه وتعالى في عباده وفي مخلوقاته فاتقوا الله عباد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على قبله وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له تعظيم المسان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس إن بعض الناس قد يصدق هذه الشعوذات وهذه الكهانة وهذه الفضوض والنخوس والطوالع ويقول إن فلانا إنه حصل له ما يريد فلان سافر في كذا وهو في هذا النجم أو في هذا البرج أنه سعيد فحصل له السعادة وثلان سافر حصل له ما, ما لا يريده لأنه سافر في غير ما قال له المنجم والكاهم أو تزوج أو تصرف وقد نهاه الكاهم فخسر وخاذ يقول أنه حصل له النتيجة ويعتبر هذا جليلا على صدق الكاهن وصدق المنجم وصدق الساحر وهذا كذب على الله فإن الله جل وعلا يبتل عباده وقد يمتحن هذا الشخص فيعطيه ما يريد من أجل أن يستبرجه ومن, ومن أجل أن يخذله فإنه إذا أعطاه ما يريد وهو على الكفر والشرك فإن هذا خذلان له قال تعالى وارني ومن يكذب بهذا الحديث سنستجرجهم من حيث لا يعلمون قال سبحانه لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أضعاب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغثة فإذا هم مبلسون فقطع القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فالعبرة ليست بحصول النتيجة إذا كان السبب مخرما إنما العبرة بصحة السبب وسحة الوسيلة هذه هي العبرة على المسلم أن يتبصر في هذا الأمر ولا ينقى بعد هذه الترويجات وهذه الدعايات الباطلة ويقول إن فلانا جربها وحصل له مقصوده وإن فلانا فركها وكذب بها فحصل له نفسه حصل له كذا وكذا فليستق الله كل عبد المسلم وأن يعلق قلبه بالله عز وجل ويتوكل على الله على تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالر أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن توكل على شيء وكل إليه فقد يخذله الله ويكله إلى هذا المخلوق الضعيف الذي اعتمد عليه فيهلك والعياب بالله اتقوا الله عباد الله تبصروا في دينكم وصلوا الله السبات فإنكم في زمان في زمان عظمت فيه الفتن والدعايات الباطلة وسهل وصولها إلى الناس واختلق الحابل بالنابل فعلى المسلم يخاف على دينه ولا يقول أنا مؤمن أنا مؤمن أنا متعلم أنا درست العقيدة أنا أنا لا يأمن أنه يبتل وأنه يفدع وأنه يستدرج فإن إبراهيم عليه السلام وهو الذي كسر الأصنام بيده ولقي في ذلك ما لقي من العذاب وصبر يقول, يقول في دعائه لربه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام إبراهيم خاف على نفسه أن يعبد الأصنام وأنت تأمن على نفسك وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكفر أن يقول يا مقلب القلوب والأبصار فبث قلبي على دينك تقول له عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها وأنت تخاف يا رسول الله قال يا عائشة وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب أو يقلب قلب عبد قلب اتقوا الله عباد الله خذوا حذركم فبصروا في دينكم فإنكم, في فإنكم بين أعداء بين أعداء كثيرين من الشياطين الإنس والجن والدعايات المضللة باسم الفكر وباسم الثقافة وباسم التقدم العلمي وبأسماء جذابة خداعة نحن لا نعتمد إلا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي سلف هذه الأمة ولكن هذا يحتاج منا إلى بصيرة وصبر فاتقوا الله عباد الله وأعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدم محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ظلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار إن الله وملائفته يصلون على النبي يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عليه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد ورضو اللهم عن خلفائه الراشدين ألا إمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأدل الشرك والمسركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمسلكين ومن شايعهم من المنافقين والمرتدين اللهم شتت شملهم وفرق جماعتهم واضعف قوتهم واجعل باسهم بينهم واشغلهم بأنفسهم عن المسلمين واجعل شعبهم في نحورهم إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداثاً مهتدين اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين واجعلهم هداثاً مهتدين غير ظالمين ولا مظلين اللهم أصلح بقانتهم اللهم أصلح بقانتهم اللهم أصلح بقالنتهُ جو ساءهم مستشارهم عدعد عنم بطانة السء والمسدينين والمنافقين يا رب العالمين نا فقب منَّ إن ف الشميع العالمم إاد الله إن الله يأمر العجرري والإقسان وإننت إ القوبَ وَنه عن فشاء والمُنفر والبم ييعبكم لا عل تون وَو بهد الله إ اهم ولا تنقضوا الائمان بعد توكيدها فقد جعلتم الله عليكم كثيرا إن الله يعلم ما تفعلون اذكروا الله يذكركم اشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون مع تحياتي في موقع التوحيد التوحيد دوت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته